بسم الله الرحمن الرحيم فالسماء ذات الدرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فما لقم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 وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الجبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبده ويعيد وهو الغفور البدود ذرع عرش المجيد لَا عَنَدَ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ وَلَا